بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبخاً فالموريات قد حن غيران تصبح فاثرنا به به كنود وان انه على ذلك لشهيد وإنه لحب بالخير لشديد افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصلاه وُدُ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إِن نَّضَرَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّا